كلا لا ان لم ينتهي لنصف عن بناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع نديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقعترب